Alhamdulillah Dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata Insya Allah Akan hadir kembali Daurah ilmiah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Asyariah Yang ke-11 Dengan tema Menangkal Radikalisme Berdasarkan Pemahaman Salaf Dengan pembicara Asyik As Khalid Adhafiri Dari Qanah هذه الطائفة هم الخوارج وهذا هو الاسم الشرعي لهم الذي ينبغي ان يطلق عليهم لهم اسماء كثر عبر التاريخ منهم الازارقة والصفريه والنجدات ولا يزالون يظهرون الى عصرنا هذا فهم القطبيون والتكفيريون وأهل القاعدة والدولة الإسلامية التي تسمى هكذا فيطلق عليها داعش وهي من الإسلام بريئة وجبهة النصرة وغيرها من فرق الضلال وأحزاب السياسة الشيخ بدر بن محمد الأنسي داري أربسو ومن الأمور التي ينبغي أن تعلم أن الزيادة في رد السلام أجازه بعض أهل العلم فلا بأس أن يقول المسلم لأخيه المسلم إذا سلم عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته جاء فيها حديث عند ابن السنّي في عمل اليوم والليلة وفي صحته خلاف لكن بعض أهل العلم كان يقويه و. العلامة محمد ابن عثمين رحمه الله رخص بذلك وكذا الإمام المحدث العباني رحمه الله أيرخصا بالزيادة على أبركاته حال الرد لا حال السلام الشيخ أسامة بن ساؤن الأمري داري أرب سعود أحبتي في الله من أعظم الوصايا وأجلها. الوصية بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والوصية بالاجتماع على كتاب الله وعلى سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكراء على فهم التابعي على فهم السلف الصالح رحمهم الله عز وجل ورضي الله عن الصحابة أجمعين كما وصانا بذلك ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا. الشيء فؤاد بن شعوذ الأمر، داري أرب شوي. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu wa an tunaasihu man wallahu lahu amrukum wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratu al akan diselenggarakan di Masjid Agung Manunggal Bantul pada hari Sabtu sampai dengan Ahad tanggal 19 sampai 20 Syaban, 1436 Hijriah atau tanggal 6 sampai tanggal 7 Juni 2015 kemudian, kemudian. untuk daurah asatita As insyaallah akan dilaksanakan di Ma'ad Al-Ansor Pada hari Kamis sampai dengan Sabtu Tanggal 17 sampai tanggal 26 Syakban 14.36 Hijriah Atau tanggal 4 sampai tanggal 13 Juni 2015 Amin. Kajian ini insya Allah Anda bisa ikuti melalui Radio Islam Jogja Di alamat radioislamjogja.com Radio Salafi Indonesia Di alamat RadioRusyad.com, Radio Manhajul Ambia di alamat ManhajulStripAmbia.net didukung oleh aplikasi Radio Islam Indonesia (RII) dan Anda bisa kunjungi website resmi Dauroh di alamat www.dauroh.asharia.com diselenggarakan oleh Yayasan Asyariah Yogyakarta.